الإحسان للإنتاج الإعلامي تقدم الحمد إ س ا للإنتاج ا ا ن ل ل إ ع ي والتوزع لله م ل الذي أ ر س ل رسوله بالهدى و ب ن الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والحمد لله الذي ب ع ت في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 في تنزيله الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه إ ن هذا ا ل ق ر آ ن ي ه ذ ي للتي هي أ غ و ى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف و ع ي د هذا ا ل ق ر آ ن الذي غ ا ل الله فيه فان تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خير واحسن تاويلا ويقول تبارك وتعالى وما, وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إ ل ى الله وفي هذا اليوم ايها الاخوه ابين لكم خلاف هذا الخلاف بدا بيننا وبين ا ل أ خ محمود بامنت مدير الشؤون ا ل د ي ن ي ة هذا الرجل غايم ب د ع و ة وهذه ا ل د ع و ة بين فيها إ ن ه أ ي إ ن س ا ن يقول الله في السماء هذه ع ق ي د ة فرعون و أ ي ض ا إ ن ه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور و أ ي ض ا يقول إ ن ه الطرق ا ل ص و ف ي ة من الدين ولما وصلتنا هذه ا ل أ خ ب ا ر ر أ ي ن ا اني مثل هذا الرجل يجب أ ن نجتمع به ل أ ن ه رجل في ا ل غ م ة ويمثل غ م ة الدين في البلد فعلا مشينا انا و ا ل أ خ السر اجتمعنا ب ه لكي نتناغش في هذا ا ل أ م ر ونرده إ ل ى الله والرسول لعل ن ا نصل إ ل ى حل ولكن أ ص ر الرجل على انه مؤمن بهذه ا ل ع ق ي د ة و أ ن ه لا يتراجع منها بعد هذا الشيء بهذا الاسلوب أ س ل و ومع ب ل ل أ خ ا ر ف ض م ل وبعد غ ن ا ع ة وصلنا معه إ ل ى أ ن ه لا يتنازل من هذه ا ل د ع و ة وهذه ا ل أ ش ي ا ء ف ر أ ي ن ا واجب علينا لا بد ان نبين ا هذا الباطل ل أ ن الموضوع موضوع دين والدين دائما الناس يختلفوا يردوه إ ل ى الله و إ ل ى ر س و ل اي نرجع إ ل ى كتاب الله و إ ل ى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نصل للحق ولكن بما أ ن ه رفض أ ن يصل معنا إ ل ى الحق بيننا وبينه وكان هذا الموضوع ينتهي ولكن طالما إ ن ه ا د ع و ة ينشر في جميع المساجد لا بد أ ن نبين للناس وربنا سبحانه وتعالى وضح ل ن ا كل شيء في هذا ا ل ق ر آ ن أ و ل ا نرد على ا ل ش ب ه ة ا ل أ و ل ى أ و الاختلاف ا ل أ و ل بينه وبينه على ان هذه ا ل ع ق ي د ة ع ق ي د ة فرعون حدثنا الله سبحانه وتعالى عن فرعون في هذا ا ل ق ر آ ن في آ ي ا ت ك ث ي ر ة جدا و إ س م فرعون ذ ا ت ورد في ا ل ق ر آ ن الكريم 74 م ر ة نتناول الجوانب التهمنا في هذا الخلاف ولكن ن ب د أ بهذه ا ل م ق د م ة التي ب د أ بها الله سبحانه وتعالى في أ و ا ئ ل س و ر ة القصص يقول الله تبارك وتعالى أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ط س ي ن م ن تلك آ ي ا ت الكتاب المبين نتلو عليك من ن ب أ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إ ن فرعون ع ل ى في ا ل أ ر ض وجعل أ ه ل ه ا شيعا يستضعف ط ا ئ ف ة منهم يذبح أ ب ن ا ء ه م و ي س ت ح ي نساءهم إ ن ه كان من المفسدين ونري د أن نمنع الذين ع ا فرعون ا في ل أ ض و ن ج ل ه م أئمة ج ع ل ل ه م ا وهامان ا ي ن ونمكن ل م في ل أ ر ونري فرعون ض و ه ا ا وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون هذه ا ل م غ د م ه جاءت في أ و ا ئ ل ص و ر ة القصص من ا ل آ ي ة واحد الى ا ل آ ي ة سته في هذه ا ل آ ي ا ت الله سبحانه وتعالى يبين لنا بعد هذه الحروف ا ل م ق ط ع ة التي تجد فيه كثير من الآيات يقول تلك آيات الكتاب الآيات يقول آيات المبين من ربنا ذ ا ا ل ك ت وتعالى ا ربنا سبحانه ب أنزل ف ي ه آيات, مبينة آيات تبين للناس الحق من ب ي ة آ ي الايات ت تبين ل ن س الناس الحق الباطل فإذا كان الناس اشتدوا بهذا الكتاب لا من م ك ن أ ب د يكون في خ ل ا ل أ ن ن ا كل شيء نرد إ ل ى الكتاب و ا ل آ ي ا ت و ا ض ح ة بينه وربنا قال تلك آ ي ا ت الكتاب المبين بعد كذا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويخاطب أ م ه هذا الرسول ربنا يقول للرسول نتلو عليك أ ي ن ق ر أ عليك يا محمد و غ ر ا ء ة الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ب و ا س ط ة الوحي ربنا يقول للرسول نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق وش ب ا ل ب ا ط ل نتلو عليك ن ب ي ق ل لك يا موسى ن ب ولك ل يا محمد ن ب ي ل ك خبر موسى و ف ر ع و ن ب يا بالحق م ش بالباطل ن ت ل ولك ع ي من نبأ ي و فرعون ب ا لن ح ق ت ل م ن ه ا ربنا قال لغوم يؤمنون لانه يصدقوا الكلام اذا كان يصدقوا الكلام او ل الكلام ب ج ا ء م ن ع ن د ا لله مش ع ن د ن ص ا السنة ر د ه ك ل ا م الله وربنا سبحانه وتعالى يتلو هذا ا ل ق ر آ ن للرسول صلى الله عليه وسلم ولو ولو م ل و ولو و ر س و ل عشان ي ب ي ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو ولو و و و و نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون أ ي للناس يصدقون بعد كذا ربنا سبحانه وتعالى يقول إ ن فرعون ع ل ى في ا ل أ ر ض ع ل ى اتكبر وتجبر استدبر في ا ل أ ر ض وجعل أ ه ل ه ا شيعا طوائف ق س م و ا طوائف ك ل م ة شيعا معناها طوائف يستضعف ط ا ئ ف ة منهم ا ل ط ا ئ ف ة البسسعافه ط ا ئ ف ة ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ن ل أ ن فرعون كان من ا ل أ ق ب ا ل ب يستضعف هذه ا ل ط ا ئ ف ة ل أ ن ه ا تدعو إ ل ى التوحيد وإلى وفي كل ظرف م ن الطاغيه ظ ر و من الطغاه ة يكون في ناس على الحق هناك ل ا ا ء ناس على ن ت ت ي عليهم ن الأضوار أو عليهم الناس قيمين أو الحق لا إيه لا يهنهم خذلهم خاصمهم من أو من、خصمهم. لا أو بد ان ل القوامة ط ا ئ ف ظرفة ة تحت أي ظرفة موجودة عشان كده عسى ا قال ي س ت ض ع ف طائفه ة م ن منهم بيعمل لهم ش و يذبح ب أ ن ا ء ويستحيي نساءهم لانه أ ب ن ء ليه؟ ل أ هو راى رؤيه ان ه جاء واحد من ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ي ن يزليه ل ي الملك وشاف الرؤيه ان ه ق ا م ت م ا ر تحرق ا ل أ ض ب ا ط وتخلي ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ي ن م ش ل ل ك ه ن ة ولعلباه ولذلك ينرى اصبح فرعون اي ولد يدوم ا ن ى اسرائيل يقتلون ويذبح ابناءهم ويستحيون ن س ا ئ ه م ويستحيون نساءهم ويستحيون نساءهم ويستحيون نساءهم ويستحيون نساءهم ي س ت ح ي ن س ا ء ه م ي س ب ح ي ب ن ا ه م و ي س ت ح ي ن س ا ء ه م ربنا قال إ ن ه ك ا ن من المفسدين و بعد ذلك ربنا يقول ونريد أ ن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أ ئ م ة لكم إله من غيري ف أ و غ د لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أ ط ل ع إ ل ى إ ل ه موسى واني إ ن ي لأظنه ل ل لاظنه ب ر ر ك الله فيه ربنا تعالى يقول ل ف من ا جاءهم ا موسى ب آ ي ت الكاذبين بينات ا ن جاء يختخرج بها العصى بيضاء موسى معروفة ويده ه الآيات ما صدقوا رب ا ل غ ا ل فلما جاءهم موسى ب آ ي ا ت ن ا بينات غ ا ل و ا ما هذا إ ل ا سحر م و س و ا ء كان جانب ا ل آ ي ا ت ا ل م ا د ي ة اللي هي العصايا ويطلع يد ا ل ر ي ا ء أ و إ ذ ا د ع و ت الى التوحيد ما سمعنا بهذا في آ ب ا ئ ن ا ا ل أ و ل ي ن موسى بعد كده ع م ل شنو وقال موسى رب أ ع ل م بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له ع ا ق ب ة الدار إ ن ه لا يفلح الظالمون ربي أعلم الله سبحانه و تعالى هو ا ل ل ي يعلم هو ا ل أ ر س ل ن ي و هو البيعان ر ف ه ا ل عصايا د ي و ا ل ع م ل ي بامير د ا ن ا س ح ر ا ف ت ر ي ت ه و لا كلام جميعند الله سبحانه و تعالى عشان ك د ه ه كذا ا ل دعاء من و ابدا لما ي ر ج ع ل ل م ج ا د ل ة مع المشركين و مع ا ل ع ص ا ة ا ل ج د ا ل د ا ئ م ا يكون ب أ س ل و ب عشان ك د ه ربنا ق ا ل و ق ا ل م و س ى ربي أ ع ل م بمن جاء بالهدم ن ع ن د ه و من عنده ومن تكون له ع ر ب ة الدار إ ن ه لا يفلحظ ا ل المن و و غالى في ر ع و ن يا أ ي ه ا الملا والملا دائما هم ا ل س ا د ة و ا ل أ ش ر ا ب والوزراء بتاعه يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري وده هو قال الله في فرعون أول ما ليه قال كدا؟ ل أ ن موسى دعا إ ل ى إ ل ه السماوات و ا ل ا ر فراوا ا ل ر د قال ما علمت لكم من إ ل ه غيري ف أ و غ د لي اهامان على الطين أوغذلي على الطين معناه عجل ليه الطين عمل ليه بالآية معناه صرحا دعو فاجعل أ و غ ل على ي ل ط ي ن ف لي صرحا لعلي اطلع إ ل ى إ ل ه موسى و إ ن ي لاظنه من الكاذبين أسألكم أفهم بالله هذه الآية أكثر كده من تحتاج واضحة هذه ل أ ن موسى جاؤوا اله ل غيرك ثم ب ي لهم م ك ا ن ة هذا ا ل إ ل ه في أ ي ن مكان قال في السماء قال في إله غ ي ر السماء في ا قال خلاص ابن لينه د ا ر اطلع السماء وما ه بيطلع لكن يوهم ناس ا ل ماشي معهم ل أ ن ه ع م ل ي ة طلوله ذ ا ع م ل ي ة يبني لوين لحد ما يطلع لكن ده عشان الناس ي ت أ ك د و ا إ ن ه فرعون ما مؤمن بوجود الله في السماء من ي المؤمن بوجود الله في السماء موسى دي عقيده موسى ودي عقيده محمد صلى الله عليه وسلم ودي ع ق ي د السلف ولذلك د عقدتنا ي أن ن ا الله عليها ق ي ل و لا يمكن لا يمكن أ ب د ا ً في آ ي ا ت و ا ض ح ة زي دي نسكت ل أ ي إ ن س ا ن يتحدث في هذا الموضوع لا يمكن سواء كان مدين شئون د ي ن ي أو ك ا ن رئيس وزراء أو ك ا ن حاكم يستحيل نسكت ل أ ي إ ن س ا ن يصادم مع ا ل آ ي ا ت الواضحه البينه لكن كان بودنا إنه ما نتعرض المنبر لهذا الأشياء في المنبر ماشي مع لكن مصر صم في إصراره الآية قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي ابلغ اسباب, أسباب السماوات ف أ ق ب ل إ ل ى إ ل ي ه ا موسى وسكت قلت لها استاذ اتم الايه واني لاظنه كاذبا لبرضا في, صورة الغصص والآيات في, صورة الشغل. في صورة لكي نطمع بين ن ت ي ج ة ولكنه مصر طالما في إ ص ر ا ر على تحطيم آ ي ا ت الله وعلى هذا البيان الواضح يستحيل نسكت عليه ولماذا مش له هو ي ق ت ن ع ن بانه ما حيرجع لكن عشان الناس الهو يدعوهم يعرف الحق من الباطل عشان ك د ه ا ل آ ي ا ت و ا ض ح ة بينا يا أ ي ه ا الملا ما علمت لكم من إ ل ه غيري ف أ و غ د لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أ ط ل ع إ ل ى إ ل ه موسى و إ ن ي لاظنه لا من الكاذبين ا ق ر ا ن واضح أ ن ا ما م ص د ق ه براجي الكذاب يقول في إ ل ه غ ي ر ه وموسى بوريو بشيلو إ ن ه في إ ل ه غ ي ر ه اللي هو الله سبحانه وتعالى و ا ل إ ل ه ده في السماء عشان ك د هدى ه يطمع عشان ك د ه أ ي إ ن س ا ن ما ي ع ت ق د الله في السماء يبقى ده دو... اللي هو عقيد في عقيدة فرعون ل أ ن ه ما معترف بوجود الله سبحانه وتعالى في السماء والايات ك ث ي ر ة و ا ل أ د ل ة ك ث ي ر ة على هذا الموضوع بعد ك د ه ربنا سبحانه وتعالى قال ليه فرعون أ ب ي ع م ل العمل ذا قال واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا أ ن ه م إ ل ي ن ا لا يرجعون عمليه تعد الاستكبار آ ي ا ت و ا ض ح ة بينه و أ د ل ة و ا ض ح ة بينه لكن إ ن ه ا ل إ ن س ا ن لما يكون متكبرا ويكون مستكبر يستحيل يرجع إ ل ى الحق عشان ك د ه ربنا بين قال إ ن ه فرعون ا س ت ك ب ر وكل أ م ث ا ل فرعون وكل جماعه فرعون متكبرين حتى الحق إ ذ ا ج ا ه م من دون اقل منهم مستوى في وظيفة في أو مستوى ع لكن ل م ا ي ق ب ل ه لكن يجب عليك أن تقبل بعدك أن يجي ا ل ح ق هذا ما ت ب ي ل ك من إنسان أي ق ب ل ا ل ح ق أنجع ر ج ع لانه ل فضيلة ل ح ق ك الاستكبار ل أ ن كثير من الناتج ان هو ه في منصب عالي وهو في مكان عالي يجي واحد ترزي و لا ياخذ ايات د ي كذا ما يقبل منه عشان كذا ربنا هنا قال واستكبر فرعون استكبر وكثير ا ل متكبرين زي فرعون واستكبر هو وجنوده في ا ل أ ر ض مع ا ل أ س ف بغير الحق استكبار بالباطل تستدبر بالباطل ما عندك حق إ ذ ا عندك حق ب ن الجعله ي وظنوا أ ن ه م إ ل ي ن ا لا يرجعون فرعون قال ما تقف امام الله و ا واحد حيجيب أمام الله ل ل ه أي حيجيب ربنا ح ي س أ ل ك من أ ي آ ي ة وانت مجرم أ ي إ ن س ا ن ا صدم على ايات ت د مجرم ش ن ربنا يقول ومن أظلم من من كده ذكر ب ا يقول ي أظلم ربه ثم أعرض ه ثم ع ن المجرم إنا من ي ن منتغمون هذا مجرم ح ي ج ب أ م ا م الله سبحانه و ت ع ا ل ى و ربنا ح ي ن ت ق ل م ن ا و تكبرنا ب قال ف ر ع و ن و ا س ت ك ب ر د ن ا و تجردنا و تجردنا و تجردنا و تجردنا لا ي ر ج ع و ن ل ك ن ا ل ح ص ل ش ن و ر ب ن ا قال ف أ خ ذ ن ا ه ه و و ج ن و د ه ف ن ا و تجردنا و تجردنا و تجردنا و تجردنا ل و تجردنا ه م و م ة ي د ع و ن إلى ا ل ن ا ر و ي و م ا ل غ ي ا م ر د ن ا ي ن ص ر و ن و أ ت ب ر د ن ا ه و تجردنا و تجردنا و م ا ل غ ي ا و ت هم م ن ا ل م غ ب و ح ي ن ي د ع و ت ج ر ع و ن ي د ع و ودعوه أ م س ا ل فرعون ي وجمعات فرعون يدعو وليعتقدوا فرعون يدعو ودعوة تارم عقيدة على باطل ن إ ا د على و ة ع باطل لا بد أ ن تكون ضدها د ع و ة إ ل ى الحق عشان يظهر الحق من الباطل وبعد الآيات موجودة الآيات تلوتها في صورة الغصص هذه الآيات موجودة نقول لأخونا الشيخ محمود بامنتي أرجع كده هذه هذه هذه الآيات الآيات التي الغصص الآيات الشيخ الآيات إلى في و أ ف ح ص فحص جيد ا ل آ ي ا ت ا ل أ و ل ى من ا ل آ ي ة رغم واحده ا ل آ ي ة س ت ة و ا ل آ ي ا ت ديه من ا ل آ ي ة ست ة وثلاثين إ ل ى ا ل آ ي ه اثنين و أ ر ب ع ي ن لعل يظهر ليك الحق من الباطل وترجع إ ل ى صوابه و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة غافر وغال فرعون الجارون أ غ ت الموسى وليدعو ربه اني أ خ ا ف أ ن يبدل دينكم أ و أ ن يظهر في ا ل أ ر ض الفساد وغال موسى إ ن ي عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وغال رجل مؤمن من اي فرعون يكتم ي م إ اتقتلون ن ه أ رجلا أ ن يقول ربي الله و غ جاءكم بالبينات من ربكم و إ ن يك كاذبا فعليه كذب و إ ن يك صادقا ي ص ب ك م بعض الذي يعيدكم إ ن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا غ و م ي لكم الملك اليوم ظ ا ه ر ي ن في ا ل أ ر ض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون مااريكم إ ل ا ماارى وما اهديكم إ ل ا سبيل الرشاد وغال الذي آ م ن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل داب غوم نوح وعاد و ث م و ت والذين من بعدهم وما الله يريد ظ ل م للعباد ويا قوم ن ي أ خ ا ف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد و ل غ جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إ ذ ا هلك غلت لن ي ب ع ث الله من بعده رسولا مسرف رَبَّنَا قال وَغَالَ فرعون زَرُونِي أ اقتل موسى وليدعو ربه, بين ربه, ربه لان فرعون ذاته ما يؤمن بانه في رب غيره وفرعون عمليته معروفه هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المغضص طوى اذهب الى فرعون انه طغى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 ل لي ن ا د ربه إ ذ ا أفعله ليه إني أ خ ا ف أ ن يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد ع يعبدوا فراعون و ة حتغير لأنهم كان هم ويمشوا ب أ و ا م ر فرعون و ي م ش و بين اذان فرعون د ع و ة موسى حتغير الموضوع و ش ا ن ك د ه فرعون خائف اني اخاف ان يبدل دينكم أ و أ ن يصل في ا ل أ ر ض الفساد تقوم المشاكل و ي ش ا د ي و غ ا ل موسى إ ن ي عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمنوا بيوم الحساب خلوا بالكم بالله للكلام د ه موسى ي ق و ل ش ن و عزت اي معناه ا ل ت ج أ ت و الى إ الله سبحانه وتعالى وهكذا كل داعي الله لمن يواجه الطغاه يلتجئ الى الله عز بربي وربكم من منه من كل متكبر ش فرعون بلاو من م كل لا يؤمن و بيوم الحساب وما أ ك ث ر المتكبرين وما أ ك ث ر المعاندين عشان ك د ه جاءت ا ل آ ي ة بالتعميم لكل متكبر ما يؤمن به بانه في حساب وغالى رجل مؤمن من آ ل فرعون شوف ج م ا ع ة فرعون ا ل أ ق ب ا ط ديال كلهم في ه م واحد موحد وهذا الرجل من آ ل فرعون مش من ج م ا ع ة موسى من ج م ا ع ة فرعون ذ ا ت من ا ل أ ق ب ا ط لكن الرجل م ؤ م ن وغالي الرجل م ؤ م ن م ن آ ل فرعون ي ق ت م إ ي م ا ن ه د ا س ي ه ت و ح ي د بدعه عدد سيار و د ي ذ كلمه الرجل أ ي ض ا ا ل ج ف ي ص و ر ة ياسين وجاء من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة ر ج ل ي س ع ى ق ا ل يا يوم ا ت ب ع و ل مرسلين هذا الرجل ا ل م ؤ م ن طبعا ب خ ا ف من فرعون لكن د ع و ة ربنا بين ا ل ل ن ا ع ش ا ن ي ك و ن أ س ل و ب ا ت دعوه جابه اصوات ج ا ب ع ج ي ب وغالي الرجل م ؤ م ن م ن آ ل فرعون ي ق ت م إ ي م ا ن ه م أ ط ت ل و ن ر ج ل ا ن يقول ربي الله بس انتم لا تقتلون شنو ان يقول ربي الله و غ ج ا ء ك م بالبينات من ربكم و إ ن يكون كاذبا فعليه كذب و إ ن يكون صابغا يصبكم بعد الذي ي ع ر م ا ن ت و ا مالكو ع ل العمليه بتكلفكم شنو ا ل ر ج ل اذا ق ا ل عنده ربان غيرك انت ر ب ا ل ل ه ث م ت ا ي ن ج ر ي م ت د ا ر ي ن تقتلو ب ه عمليه كتل واحد عمل شنو أ ت ق ت ل و ن رجلا أ ن يقول رب سالقا ربي الله أ ت ق ت ل و ن رجلا أ ن يقول ربي الله و غ ج ا ء ك م بالبينات من ربكم أ ي ولكن يجب ان يكون ا ذ ب ا ا ل ه ك ا ن ب ي ن ر ه هو ب يكون هذا المكان بينهما يكون هذا ا ل م ك م ن ب ي ن ه ل ا يكون هذا ا ل ل ك ا ن بينهما يكون هذا المكان بينهما يكون ه ا ا المكان بينهما يكون هذا المكان ب ي ن ه م ح يكون هذا المكان بينهما يكون هذا المكان بينهما يكون هذا المكان بينهما يكون هذا المكان بينهما يكون هذا المكان بينهما يكون هذا المكان يعيدكم ب ان الله لا يعذب من هو مسرف كذاب و المسرف الكذاب هو فرعون مش موسى لكن في د ع و ة يبين ك د ه يا امي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض او تملك الارض و قاعدين فيها فمن ينصرنا من باس الله ان جاء اذا بالله حسن يعذب من الله ادق دعائيين منهم من ادق دعائيين من الحمايه فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا غال فرعون سمعت دعوه و ط ب ما اغضبته قال فرعون ما أريكم إ ل اريكم ما أ ى أنتم أ اتبعوا ما أي راي إلا الرائل أقول、لكم. أنا أ ن الا رايه ا هو ص و أ ما ارى ا ثاني ل أقتل م وما أ ه د ي ك م إ ل ا سبيل ا ل ر ش ا ن بعد كذا قال وغال الذي آ م ن يا غ و م إ ن ي أ خ ا ف عليكم مثل يوم الاحزاب أ ح ز ب وجل ل مؤمن عارف ا أ يعتم اللي طريقة على طريق دعوة تكتلوا هالكم كلهم الأحزاب الرسل وربنا ضب والاحزاب الان آ ن ل تتكتل الله ت ي يتحقهم شرع الأصاب اللي أ ح ز ا ب عندنا ا في بتتكتل ل ل ي ن ا ف س ي ر ب ت ضد ا ل عشان و و ه ك تجد الأحزاب ا كل ل تحطم شرع الله الحكم بما أنزل الله واجب الأحزاب التواف أنزل على ضده هو هكذا ط ض ي ع ت ه م مش الحكم د ه بتاع محمد صلى الله عليه وسلم من زمن ومن زمن متكترة ما تحكم حينتقم منهم ما انتقم من المؤمن مؤمن طالما غومي نوع عشان الآن عشان ولكن ربنا كان عشان الرجل المؤمن دعوته. وهكذا أي إنسان مؤمن أن يبين إنه أن تنتهي الأحزاب الأحزاب زي الأحزاب الأحزاب يتكثروا يجبهوا وهكذا تروا سواء أو دعوته عاد الشريعة الشريعة شرع عاجلا دعوت الله آجلا السابقة كذا الرجل وهكذا لابد الشرع الله يا ضد ضد في أي يجب تجبت هذه إ ن ي أ خ ا ف عليكم مثل يوم ا ل أ ح ز ا ب مثل باب غوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد ي وتقيفوا يوم اليوم يناديكم أمام الله اسمه يوم, يوم يناديكم وتقيفوا ك م أمام اسمه اليوم داك يوم خطير يوم تولون التنال حفات الله الله أمام داك مدبرين عرات خطير ل أ ن ه ب يشوفوا جهنم المجرمين بيجروا تلاقيهم ا ل م ل ا ئ ك ة ترجعهم ي تانا يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما ل ه م ن هذا هكذا يبين الله سبحانه وتعالى ع ل ي ه ل ل س ا ن هذا الرجل المؤمن و ل غ ج ا ك م يوسف زمان ا ل د ع و ة دي جبله يوسف و ل غ ج ا ك م يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك شاكين في د ع و ة يوسف مما جاءكم به حتى إ ذ ا هلك غلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب وما زلنا نواصل حديثنا في د ع و ة الرجل المؤمن بعد كده يقول الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان أ ت ا ه م كبر مغتا عند الله وعند الذين آ م ن و ا كذلك يضع الله على كل غلب متكبر جبار وغال فرعون يا هامان ب ن ي لي صرحا لعلي أ ب ل غ ا ل أ س ب ا ب أسباب س ا ا ل م وما ا ت فأطلع إلى إله و وإني س ى لأظنه ك ذ ل ك ز ي ن ل فرعون سوء وصد عمله عن الا س ب ي ل و م كيد في ر ع و ن إلا ف ثبات الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان وهذا الرجل المؤمن لما ربنا ي خ ط رجل مؤمن كداعي في هذه ا ل آ ي ا ت عشان أ ي إ ن س ا ن مؤمن يكون داعي لهذه ا ل د ع و ة و أ ي إ ن س ا ن مؤمن ي ج ي ف مع الباطل و يدعو الناس إ ل ى الحق لمن يعرف الحق ما تسكت ل أ ن ه كتمك للحق ج ر ي م ة عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى بين أ ي إ ن س ا ن يعرف حق يسكت عليه والله دي من أ خ ط ر الجرائم من الذين يكتمون وما من والهدى من بعد ما الذين أنزلنا البينات بيّناه للناس والهدى الكتاب في بعد فاولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إ ل ا الذين تابوا و أ ص ل ح و ا وبينوا فاولئك أ ت و ب عليهم و أ ن ا التواب الرحيم إ ن الذين ماتوا وهم كفار أ و ل ئ ك عليهم لعنه الله و ا ل م ل ا ئ ك ة والناس أ ج م ع ي ن خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون بآيات خطي ولأي لسان يعرف الحب يدسه يسكت يسكت الله لسان الحق الحق عشان خوف للعلمة من وعشان فلان ده كده وعشان وظيفته كده وعشان يمكن يعمل لينا كده خليه يعمل أ ي ح ا ج ة أ ي ح ا ج ة خليه يعملها هكذا كان الرسل لما يجيوا ا ل ط غ ا ة ل ش ل و ن بالمناشير الرسل في ا ل د ع و دي عشان ي ب ي ن ا ل ن ذ ل حق ولذلك نبين ا ل ن ذ ل حق مهما جهه ي ج ي الباطل جهه ي الباطل ا مهما كانت ك ب ي ر ة ما أ ك ب ر من الله سبحانه وتعالى ولذلك ندافع لدين الله وندافع لشرع الله, منها إنت مؤمن تدافع. تدافع لذين الله. والله يهتم سبحانه وتعالى يقول ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م ويقول تبارك وتعالى ولينصرن الله من ي ن ص ر و إ ان الله لغوي عزيز عشان ك د ه أ ي إ ن س ا ن مؤمن يجب أ ن يغضب لمن يسمع حرمات الله ينتهك أ و يسمع واحد يدعو إ ل ى باطل تغضب وتجادل وتناخش ه وما تسيب الليل ل أ ن ه دا باطل ودحق وانت كمؤمن عشان ك د ه ربنا يقول الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان أ ت ا ه م كبر مغت عند الله وعند الذين امنوا ك ذ ل ك يبع الله على كل غلب متكبر جبار ط ب ع اي أ إ ن س ا ن متكبر ربا يبع على غلبه ما يبين له الحق من الباطل لانه متكبر و ا ل إ ن س ا ن متكبر إ ذ ا غ ي ل لو اتغي الله أ خ ذ ت ه ا ل ع ز ة ب ا ل إ س م فحسبه جهنم ولبئس المهاد و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى وغالى فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أ ب ل غ ا ل أ س ب ا ب أ س ب ا ب السماوات ف أ ط ل ع إ ل ى إ ل ه موسى و إ ن ي لا اظنه كاذبا وكذلك زين للفرعون سوء عمله وصده عن السبيل وما كيد فرعون إ ل الا م ل ده في غافل ثباب و ا ل إ ل ه ل يعبد كل الرسل هو في السماء عشان ك د ه ربنا سبحانه وتعالى يبين إ ن دي ع ق ي د ة موسى و ع ق ي د ة محمد صلى الله عليه و سلم عشان ك د ه لا بد إ ن ن ج ي ف و ندافع لها مهما كانت عشان ك د ه ربنا سبحانه وتعالى يقول أ س ب ا ب السماوات ف أ ط ل ع إ ل ى إ ل ه موسى و إ ن ي ل أ ا ظ ل ه كاذبا موسى ذا كذاب قال في إ ل ه غير في السماء و ربنا يقول و كذلك زي ن لفرعون سوء عمله و صد عن السبيل و ما كيد فرعون إ ل ا في ت ب ا ب و غ ا ل الذي آ م ن يا ق و م اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا غ و م انما هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا متاع و إ ن ا ل آ خ ر ة هي دار الغرار من عمل س ي ئ ة فلا يجزى إ ل ا مثلها ومن عمل صالحا من ذكرنا و أ ن ث ى وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك يدخلون ا ل ج ن ة يرزغون فيها بغير حساب لدعوة رجل مؤمن يبين للناس وهكذا بارك الله فيكم. يجب على كل إنسان مؤمن أن ينادي بهذه الدعوة وأن يصب لأي إنسان يبول ينادي الشعراء وهكذا وأن وفي صورة بارك يجب مؤمن فيكم مؤمن يبين إنسان أن إنسان يصب باضي بهذه يقول الله تبارك وتعالى و إ ذ نادى ربكم و س ى أ ن ائت ي القوم الظالمين غوى فرعون أ ل ا يبتغون غ ا ل رب ي إ ن ي أ خ ا ف أ ن يكذبون ويضيغ صدري ولا ي م ط ل ق لساني فارسل إ ل ى هارون ولهم علي ذنب ف أ خ ا ف أ ن يقتلون غ ا ل كلا ف ا ذ ه ب ب آ ي ا ت ن ا إ ن ا معكم مستمعون ف أ ت ي ه ا فرعون ف ق و ل ا إ ن ا رسول رب العالمين أ ن أ ر س ل معنا بني إ س ر ا ئ ي ل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 لاجعلنك من المسجونين يا موسى إ ذ ا تقول في إ ل ه غيري أ ن ا أ ج ع ل ك من المسجونين إ ذ ا بارك الله فيكم إ ذ ا كان كل ا ل آ ي ا ت ت ش ي ر هذه ا ل إ ش ا ر ة كيف بعد كذا ا ل إ ن س ا ن ا ل ل يعتقد ي الله في السماء تكون ع ر ي ف ة على الفرعون كيف باتوا أ س ل و ب قد يجوز بارك الله فيكم أ ن ا ما فيهم تلات ي فهم كويس يمكن أ ن ا اعرف ا ن ه في هذا المسجد من هو يفهم القران اكثر من راجعوا ا ل آ ي ا ت دي وراجعوا ا ل ت ف ا س ي ل ودلونا قد يجوز فهمنا غ ص ي في هذه ا ل أ ش ي ا ء أ ش ي ا ء واقع أ و ل فرعون لا يؤمن بانه في إ ل ه غيره فرعون ما يؤمن بانه في رب غيره كيف يبقى بعد كده يعتقد الله في السماء يكون عقيده, عقيدة الفرعون؟ نراجع للشيخ المدير نقول لي يا أخي عليه ذ ا ا ل م مع و و ض ع لكن ل ا أ س ف قال هو م ص ر و ب ع د هذا الشيب لا ي م ك ن أبدا أن بعد الشيب للآيات هذا شاب العقيدة إنه أرجع على هذه ع ش ا ن ك ذ ا لا ي ج ع ل ن ل ك ه ا و ي د ع ل ن ا لا يجعلنا لا ي د ع و ل ي ه ا لا ك ن س ك ت ن ا ل ك ن ط ا ل م ا إ ن ا ت د ع و ا لا يجعلنا لا يجعلنا لا يجعلنا لا ما ع ل ن ا لا يجعلنا لا يجعلنا لا يجعلنا لا يجعلنا لا ي ج ع ل لا يجعلنا لا يجعلنا لا يجعلنا لا يجعلنا لا يجعلنا لا ي م ع ل ن ا لا يجعلنا لا يجعلنا لا ي ج ر ل ن ا لا ي ج و ل ن ا لا يجعلنا لا يجعلنا لا ي ج ع ن ا لا يجعلنا لا ي ج ع ن ا لا يجعلنا لا يجعلنا لا يجعلنا لا يجعلنا لا يجعلنا لا يجوزال ا يجعلنا لا يجعلنا لا ي ا ل ن ا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 ا ل آ ن و غ ب عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آ ي ة و إ ن كثيرا من الناس عن آ ي ا ت ن ا لغافلون هذه ا ل آ ي ا ت في س و ر ة يونس تسعين واحد وتسعين اثنين وتسعين ب ا ل م ر ة ا ل و ح ي د ة ل ل اعترف فيها فرعون بانه في اله ميتين لمن غيرك ربنا قال وجاوزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر ف أ ت ب ع ه م فرعون وجنوده بني إ س ر ا ئ ي ل جمعت موسى ل م ن خ ل ا ص انتهت ا ل ع م ل ي ة ماشي مشى مالك ش م ا هاري فرعون بجمعته مشى ا معه ا قفل البحر ربنا امر موسى يضرب العصايب البحر فانفلغ فكان كل ف ر ع ي ن ك ب ط ض ا ل عظيم موسى وجمعته بطئه فرعون دخل جوه بجمعته ربنا قفل عليه اول ما قفل عليه فرعون حس يدوب عرف ان ه موسى عنده اله دي المرة الوحيدة اللي المرة فراعون يعترف ن ب قال شنو فرعون ربنا قال وجاوزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر ف أ ت ب ع ه م فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إ ذ ا أ د ر ك ه الغرق لا من غرق غال آ م ن ت أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الذي آ م ن ت به بنو إ س ر ا ئ ي ل و أ ن ا من المسلمين ل من غرق حتى ي د و ب آ م ن به ب ا ل إ ل ه ا ل آ م ن ت به بني إ س ر ا ئ ي ل جبال ما مؤمن بالمره ا ل و ح ي د ة اللي فرعون اعترف فيها لكن الرب ج ا و ش إ ن ه ق ا ل أ ن ا ح س جبين ا ل ر ج ي الذي ب ح ا و ل فيه ك م س ن ة و ب ن ا ق ش فيك زمان م ن ا ق ش ة ك ث ي ر ة جدا تعتني تحسن من غ ي ر ت ان ه ما في إ ل ه إ ل ا ا ل إ ل ه ا ل آ م لبني إ س ر ا ئ ي ل ا ل آ ن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ربنا ق اغلف اليوم نلجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آ ي ة طفا خ ب ر ا ه و ش ا ر ب ى آ ي ه للناس لكن ربنا قال و إ ن كثيرا من الناس عن آ ي ا ت ن ا لغافلون والناس ا ل أ غ ل ب ي ة بارك الله فيكم ا ل س ا ح ر ة غافلين عن هذه ا ل آ ي ا ت الخلاوي يغفر عن ايات ديشنو ل أ ن الناس ما ي ب ت د و ما بيتدبروا كتاب الله ما بيقولوا كلام الله والكتاب بدا اليك انت ربنا قال أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ م على غلوب أ ق ف ا ل ه ا عشان أ ب و يتدبروا ا ل آ ي ا ت فبارك الله فيكم هذه ا ل آ ي ا ت كلها تدل على إ ن فرعون ما آ م ن ب إ ن ه في إ ل ه إ ل ا عند الغرق أ م ا ا ل آ ي ا ت ا ل ث ا ن ي ة ديك و ا ض ح ة بعد كدا هذا الاستواء مش نحن قولنا الرحمن على الاستواء الله سبحانه وتعالى هو البين الاستواء ب ي ن و في س ت ة مواضع بانه عنده عرش مستوي عليه يقول الله تبارك وتعالى في س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف ا ل آ ي ه اربعه وخمسين الايه ل ش ي الليل ا ل ن ا ر يطلبه ي ح ث ث صوره ا ا ل ل ش م م س و ق والنجوم سخرات م ب أ الاعراف ل ل ل ا أ ر اربعه وخمسين وايضا يقول تبارك وتعالى في س و ر ة يونس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 وسخر الشمس والغمر كل يجري ل أ ج ل مسمى يدبر ا ل أ م ر يفصل ا ل آ ي ا ت لعلكم بلغاء ربكم تغنون الايه آ ي ة سورة, ويقول تبارك في سورة من ل ر ع و ق و وتعالى سورة ل تبارك ت ا في من اثنين ل إلى الآية آ ي ة السماوات وما في الأرض ه من ا وما, بينهما وما تحت الثرى و تحت تجهر صوره ل يعلم ا أخرى ا ل ه إلا هو له الأسماء هو ر ا د ويقول تبارك وتعالى في ص و ر ة الفرغان الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به ويقول تبارك وتعالى في صورة السجدة الله الذي خبيرا ل السماوات والأرض ق وما ن ه م أيام ثم ا استوى ا في ستة على ع ل ش م لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا、تتذكرون. ويقول تبارك وتعالى الحديث تتذكرون تباركة من من دونه صورة شفيع في هو ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر والظاهر و ا ل ب ا ط ل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في ا ل أ ر ض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ي ع ر ج فيها وهو معكم أ ي ن ما كنتم والله بما تعملون بصير والاستواء كما قال ا ل إ م ا م مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول لكن رب ا ل أ ك د انه عنده عرش وعشه ر فوق السبع سماوات مستوي عليه استواء يليق ب ذ ا ت ه ليس كمثله شيء وسمعت الحديث الكثيف ر ي ا ل أ س م ا ء والصفات فربنا سبحانه و تعالى هو ا ل أ س ب ق م ن ه عند ه عرش وعند ه عرش مستوي عليه وعند ه كرسي وناس ا ل كلهم حظين ايتا ل كرسي وسع كرسي ه ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض سماوات السبع و ا ل أ ر ض ي ن السبع لوضع لو و في الكرسي يكون زي ح ل ق ة فلا هاذي ا ل س ب ل و ض ا د ي ث ت ق و ل ك ذ ا ف ر ب ن ا سبحانه و تعالى بينه ن هو مستوي على عرش و ا ل أ ح ا د س كثير يكفينا فيها حديث المعراج ا ل لي ربنا سبحانه وتعالى ب ي ن ل ن ا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول ع ر ض بعد السبع سماوات وفرضت له ا ل س م ا ة ا ل ص ل ا ة فرضت له وين فوق في السماء السابع فوق عند الله سبحانه وتعالى وجنازل بيها خمسين ص ل ا ة لمن ج ل ي موسى قال لها كيف ا ل م ق ا ب ل ة تمت قال ل ل م ق ا ب ل ة تمت فرضوا ل ه خمسين ص ل ا ة قال لا لا لا ارجع ارجع تاني فوق اطلع فوق امشي ق ل ل ي ه ا خمسين دكاتير ي ة قفضاء خمسة ولكن ا يجب ان يكون لدينا مسؤوليه خفضاء يمشي و ي ر ر ج ع ا ل س و ل صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م م ن خ لدينا مسؤوليه ا ويقولون ا زي ف ان يكون ا لدينا ا ح د ل ج ا ي ة س أ ل ا ر س و ل صلى الله ل ع ي ه ويقولون س ل م ح د ان يكون لدينا مسؤوليه أي إنسان ما يعترف بوجود الله في السماء ما مؤمن وكثير من ا ل آ ي ا ت ج ا ء تدل ت على إ ن أ ي إ ن س ا ن ما يعترف بوجود الله في السماء فهو كافر ب ا ل ق ر آ ن وكافر ب ا ل س ن ة وهذا ك ف ر صريح لا بد أ ن ن الناس ثم تألع إ ل ل ه ب ب ح ا وتعالى ن ه ي ن لينا ف ي آيات ي ا أخرى ل و م في و ر تبارك ة يقول أ أ م ن ت م م ن في يخسف فإذا السماء الأرض بكم أن ه ي في تمر أمنتم أم من ا ل س يرسل م ا ء أن ي ل ع ك م فستعلمون حاصبا كيف نزير وحديث النزول ينزل ربنا سبحانه وتعالى إ ل ى سماء الدنيا في الثلث ا ل أ خ ي ر هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة ما تحتاج قبل كذا الموضوع دا أ ش ب ع ن ا ه قبل كذا ن ع ظ ر ن ا فيه غير الناس دين وموضوع واضح بين ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يبين إ ن ه أ ي ض ا في استواء غير استواء الله سبحانه وتعالى ربنا يصفلين انكم إ ن ت م ت س ت و و و د ه بدلك ل د ل ا ل ة و ا ض ح ة على فهم مع ك ل م ة ا س ت و ا ء يقول الله تبارك وتعالى في ص و ر ة الزخرف والذي خلق ا ل أ ز و ا ج كلها وجعل لكم من الفلك و ا ل أ ن ع ا م ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إ ذ ا استويتم عليه وتقول و ا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين و إ ن ا إ ل ى ربنا لمنغلبون الله سبحانه وتعالى بيالينا إ ن ه نحن خلق لنا أ ن ع ا م ودواب وفلك نستوي عليها والاستواب ا ل ن س ب ة ل ن ا كبشر معلوم أ م ا الاستواء ب ا ل ن س ب ة لله سبحانه وتعالى م ج ه و ل ة ك ي ف ي ة ل أ ن ه ما في إ ن س ا ن يعرف ك ي ف ي ة الله ليه ل أ ن ه ليس كمثله شيء يعني ما تمثل ب أ ي شيء من ا ل أ ش ي ا ء وفي آ ي ة أ خ ر ى يقول الله تبارك وتعالى ف أ و ح ي ن ا إ ل ي ه أ ن نسمع الفلك ب ع ي ن ن ا و ح ي ن ا ف إ ذ ا جاء أ م ر ن ا و ف ا ر ت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك إ ل ا من سبغ عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ ن ه م مغرعون ف إ ذ ا استويت أنت ولكن م م ن الحمد لله الذي ي ج ن ا من القوم الظالمين هو ذ ه هي آيات تدعي ا البشر ء و د يجعل آيات واضحة بينة ي واضحة أما بعد كده ي يقول لنا ى صلى إن الرسول صلى الله عليه ل س و من م نور و ق جماعة جماعة الرسول هو كده كان قاعد جماعة جماعة ا من ن قبل مع أ ص ا ل ن ة ق ا لهم الى ر نور الرسول نور بشر يرجعوا يرجعوا س الناس و وقاموا والحقيقة قاموا يجوز وقالوا ل عليه عليه قال له النزاع لمنه ل من ما من من ثم تم إنه كان بين قد إذا إ الله و إ ل ى الرسول فنرجع إ ل ى ا ل ق ر آ ن هل نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشر ولا نور ويستدلين هو يستدل ب آ ي ة قال على إ ن ربنا سبحانه وتعالى قال في الرسول صلى الله عليه وسلم وسراجا منيرا نعم قال وسراجا منيرا سراجا منيرا مش معناه هو نور هو ربنا قال سلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا سراجا منيرا معناها أ ن ت لما ت ش ل ك ف ن س ب ه ل ل ل ك الطريق فالرسول صلى الله عليه وسلم كلمه سراج منير معناها ب ن ا ي ل ك ب ا ل ق ر آ ن د ي ن ي ن ا ي ل ك الطريق التمشي ب ه القران مع الرسول ده نور والدعوه بتاعت الرسول نور وربنا سبحانه وتعالى أ ن ز ل له هذا ا ل ق ر آ ن كتاب نور يناول بيه ويكشف بالباطل وربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك لتخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور ل أ ن الكتاب ده انت شارع محمد نور دي من و ظ ي ف ة الرسول انو بين كده اما الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا خاطبنا في ا ل ق ر آ ن في ا ل آ ي ة الميه عشره من س و ر ة الكهف يقول الله تبارك وتعالى قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد فمن كان يرجوا لغاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربي أ ح د ا قل ربنا هذا الرسول امر يكلم الناس قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم في ا ل ب ش ر ي ة الرسول بشر زي الناس ي أ ك ل زي ما الناس ي أ ك ل و ا ويشرب زي ما الناس يشربوا ويتزوج زي ما الناس يتزوجوا لكن فرد من الناس شنو الوحي انما أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي وهذا اختصاص ربما ي خ ت ص بيه محمد و ي خ ت ص بيه الرسل من قبله و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من ا ل أ ر ض ي ن ب و ع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 وما منع الناس أ ن يؤمنوا إ ذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إ ل ا أ ن قالوا أ ب ع ث الله بشرا ل رسولا قل لو كان في ا ل أ ر ض م ل ا ئ ك ة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ل رسولا ج جدا تفجر ع بعد عليه عنده يعمل الآيات في صورة الإسراء الآية 90 -95 طلبوا منه طلبات كثيرة جداً طلبوا الطلبات الرسول الله عليه وسلم ما عنده إمكانيات يعمل الطلبات دائرين ودائرين الله قال إلى صلى وسلم ليلة تنزل ليلة له قل في كثيرة دي سورة 90 95 منه سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً أنا بشر بس أما الطلبات إلا رسولا مرسل بشرا أما بشر بس ب ي فضوء م ن الله شغل الله ما شغل شغل ده يعلم و ر ب ن ان قال وما م ع الناس أن ي ؤ م ن و ا جاءهم الهدى ويستغفروا إلا إذ ربهم أ ن قالوا أ بشرا ع ث الله ب رسول ا ربنا رد ا ق ل ق ل ل و كان ف يمكن الأرض ل ا ئ ة ي م ش و مطمئنين ن ن ل ل ز ان عليهم م السماء م يكون ل ل ا بشرا رسول الله ويقول ض ا ي تبارك وتعالى في ص و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء وما جعلنا لبشر من قبلك الخل افان مت فهم الخالدون خطاب من الله سبحانه وتعالى وبشريت الرسول وهو تطموني وحتى ناس المولد ناس عندهم لوح اسمه لوح الرسول وسلم صوفي بالصوفية بن ابن الباطل بتاع النسب بتاع الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أطرت النصارع مريم إمراد عيسى غديد عليه معينه كانت تاكل لا كما أنا ناس ناس اسمه الله الله صلى رجل عندهم أضحى محمد يحترف وموضوع كبير أ ي ض ا موضوع ا ل ث ا ر ي كان ممكن نرد عليه ل و ل ا أ ن الظروف ما تسمح اللي هو موضوع التصوف إ ن الرجل دي من المتصوفين ب أ ي طرق وده سبب من ا ل أ س ب ا ب المناوره النعوة في ج ا ن ع الكبير ليه ل أ ن ن ه ما عندنا طريق لكتاب الله و س م ة رسول الله لكن أ ي متطرف ممكن جدا يفتح المجال في كل المساجد بتاع متحدث لكن تجد تقول ل ل ن ا س غ ا ل الله غ ا ل رسول الله انت ما مرغوب فيه و إ ل ا تكون متصوف التصوف و ا نقول للشيخ التصوف ما من الاسلام التصوف والاسلام نغيضين التصوف دين ب ر ا ه ونظام بلاه ي ب و م على عباده الاولياء واتخاذ الطرق من دون الله وتشريع من دون الله ونظام من دون الله ودين الاسلام دين انزل الله سبحانه وتعالى و أ ك م ل الله سبحانه وتعالى مَّا كلمة ا في فيه أي بشر دخل و حتى د ح ربنا قال ل ل ر س و ل اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فدين الاسلام تشريع ي من عند الله لا قبول لا نوبات لا م د ا ي ح لا شعر ولا أ ي ح ا ج ة ويوافي أ و ل ي ا ء ي ع ب د و ه م الناس مع الله دين الله عنده ولي واحد اللي هو الله ي ولي ا ل الله ل ه هو الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور والذين كفروا أ و ل ي ا ء ه م الطاغوت ص التصوف التصوف و يدعو والكفر وشرك وكفر الأولياء دون ف في العبادات للشرك الله اتخاذ من ولي يدعوه مع الله يستعين به يستغيث به يذبح له ينزل له يحلف به يتوكل عليه كمان كان مات يسوى له ج ب ه يطوف فيها كلها الغباب دي ما هي إ ل ا أ و س ا م باسم التصوف باسم التصوف كل ا ل م ص ي ب ة ا ل ج ا ب ة للاسلام ا ل إ س ل ا م أ ب ى يتحكم في جميع أ ن ح ا ء العالم السبب ا ل أ ح ز ا ب والتصوف ل أ ن التصوف ما تقوم على التصوف تفرغه وطالب الناس متفرجين يستحيل يحكم شرع الله و الله و ب ا ل ل ه و الله لا يقوم شرع الله إ ل ا بالتوحيد لكن طالما في طرق ص و ف ي ة ما في حكم بما أ ن ز ل الله انا ل سيدنا ع و منه إ ل ان تنتهي ط ر ل ص و ف ي ة دي و يرجع و ا كل ه م ل ط ر ي ق ة محمد صلى الله عليه و سلم و ربنا قالوا ع ت ص م و ا بحبل الله جميعا ولا تفروا و اذكروا ي ع م ط ل ه عليكم اسكنتم عدام ف أ ل ف بين غلوكم ب ف أ ص ب ح ت م بنعمتي اخوان أ م ا لا س م ت ف ر ي ن كل جمعتم ا ط ر ي ق ة برا و كل ط ر ي ق ة ا ل ع ن ا ل ط ر ي ق ة ا ل ث ا ن ي ة و كل نظام غير النظام الثاني طرد م ت ف ر ق ة معناهم ذات ما يتخذ ل ل إ س ل ا م ليه دمن صفات المشركين وربنا قال منيبين إ ل ي ه واتقوه ل و ا ق ي م ا ل ص ل ا ة ولا تكونوا من المشركين من الذين ف ر ق و ا دينهم وكانوا ش ي ع ن كل حزب بما لديهم فرحون الناس متفرجين كيف الله ولذلك الآن قال ما متفرجين الناس أحزاب ولذلك يستحيل حكم لله مستحيل متفرقين متفرقين يحكم يقوم حكم كيف وطوائف وشرع و إ ل ا الناس يعتصموا بدين الله ويرجع و ا كل ه م بكتاب الله ويرجع و ا ل ط ر ي ق ة محمد صلى الله عليه وسلم وربنا بين في آ ي ة و ا ض ح ة ا ل آ ي ة ميه ثلاثه وخمسين من س و ر ة ا ل أ ن ع ا م ربنا قال و أ ن هذا صراطي مستغيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن س ب ي ل ذلكم وصاكم به لعلكم تبتغون وطالما في طرق ما في ت ق و ى لله وطالما في طرق ما في ش ر ي ع ة وطالما في طرق ما في دين إ ل ا الناس يرجعوا إ ل ى طريقه محمد ا ل ل ي ربنا قال فيها و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ربنا قال ولا تتبعوا السبل اللي هي الطرق ليه تفرغ بكم والرسول يقول تفرغت اليهود إ ل ى واحد وسبعين فرغه والنصارى إ ل ى ا و م ي ن وسبعين فرغه وتتفرغ أ م ت ي إ ل ى ثلاثه وسبعين فرغه كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة ق ا ل م ا عليه أ ن ا و أ ص ح ا ب ي ولذلك الناس إ ذ ا ما رجعوا على طريقه محمد واصحب محمد يستحيل يقوم حكم لله ويستحيل تكون ع ق ي ب ة ن ظ ي ف ة و أ ي إ ن س ا ن مشى في التصوف معناه مشى في طريق الشرك والكفر والعياذ بالله وبعدين شرك في العبادات دعوه غير الله استعانه بغير الله و ا ل آ ي ا ت و ا ض ح ة و ب ي ن ة والمجال ما يسمح التف ي عند هذا الحد و بعد كذا أ س أ ل الله سبحانه و تعالى أ ن يرد هذا الشيء إ ل ى صوابه و أ ن عن يكف هذه ان ل التي تدعو إلى الكفر والشرك والعياذة بالله د تدعو ع و و ة أ يرجع إ ل ى صوابه و يتدبر هذه ا ل آ ي ا ت ا ل ذكرناها و أ س أ ل الله أ ن يهديني و إ ي ا ك م صراطه المستقيم و أ ن يريني و إ ي ا ك م الحق حقا و يرزقنا اتباعه و يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه ا إ ن تعالى سميع عليه اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله نسألك كل سألك صلى وسلم مجيب من منه محمد خير نبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا في نغامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا جاهلا الا علمته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا عندنا عليها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إ س ر ا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ط ا ق ة لنا به واعف و عنا و ا ف ر لنا وارحمنا أ ن ت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين و ن س أ ل ك اللهم رب أ ن ترزقنا اتباع س ن ة هذا النبي الكريم في هذه الدنيا و أ ن تحشرنا تحت روايه في الدار ا ل آ خ ر ة و أ ن تسغرنا من حوضه و أ ن تدخلنا في شفاعته برحمتك يا أ ر ح م الراحمين وصل اللهم على أ ف ض ل خلقك ورسلك محمد النبي ا ل أ م ي وعلى أ ز و ا ج ه امهات المؤمنين وال بيته ومن ت ع ا بدعوته إ ل ى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أ ق و ل غ و ل ي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم أغم الصلاة